غير المبطوب عليهم ولا الظالمين آمين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فبالوالدين والأقربين يَتَآوُونَ الْمَسَاكِينَ وَبِالْسَبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَالِمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وهو شر لكم والله يعلم وأنتم ما تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر منه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 ومن يرتد منكم عن دينهم فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره والذين هاجروا وجاهدوا في, وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسك قل فيه ما إثم كبير منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ان اصلح لهم خيرا وان تخالطهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المبطوب عليهم ولا الضال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 وَ يدونَ إلَ واللَّهُ يَدْ إلى الجَنَّ واللهَّهُ يَدر إلَ الجََّكِ وَالْمَبُ فَِةِ بّ وَيبَن آات سِن عََّ يتَذَكَون وَيَسألونَكَ عَ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيم ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن انكم ملاهون واتقوا الله واعلموا انكم ملاهون وبشروا